إلا إله إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبوهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحد زاب من بعدهم وهمت كل أمة في رسولهم ليأكذوا وجادنوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حسقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويسفرون 124. للذين آمنوا ربنا وسحت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم